وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم اما بعده إخوة الكرام ما مع أشرف العلوم على الإطلاق وشرف العلم يعرف وشرف المعلوم وليس أحد أشرف من الله للا في علاه وما زلنا مع الكلام على مظاهر الشرك في ربوبيه الله للا في علاه بصفة من صفات الله أن يعني يجعل بعض الناس صفة من صفات الله التي هي من لوازم ربوبيه الله في بشر من الخلق أو في خلق من خلق الله في سواء فبقى في ملك أو في رسول أو في ولي أو في غير ذلك وكان الكلام أمس على صفة من أجل الصفات وهي صفة الحكم أن الله هو الحكم وإليه الحكم وأن الله هو الذي له مطلق التشريع والحكم وليس لأحد بحام الأحوال أن يشرع مع الله جل فعلها لا سياما أم الله جل فعلها قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يبين ذلك عندما دخل على الرجل وهو يكن بأبي الحكم قال لما تكن بهذه الكنية فقال ما تنازعوا بشيء إلا رجعوا إليه فحكمت بينهم فرجعوا إلى حكمي قال لا ذاك الله ليس لأحد أن يحكم بين أحد ولا يرادع في حكمه إلا الله دل في علاجة. قال لا. ثم قال إن الله والحكم وإليه الحكم. إن الله والحكم وإليه الحكم. ثم قال مس مبني الكبير. قال شريع. قال أنت أبو شريع. قال أنت أبو شريع. والتشريع المطلق التشريع لله دل في علاء. قد قال الله دل في علاء إن الحكم إلا لله. امر ألا تعبدوا إلا إياه كما فصلنا قول أمس وشرحنا هذه الآيات المهمة في هذا الباب. وايضا في قبل الله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكموه إلى الله كل شيء لأنه من شيء زائدة وشيء نكرة في سياق النافي فتفيده العموم كل شيء صغير وكبير دقيق وجليل ما إلى الله جلال فعله لذلك قال الله جلال فانت نزعت بشيء فردوه إلى الله والرسول وقال النبي وقال الله جلال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ولذلك فان الله تعالى وسم الذين لا ينقادون لاحكام الله واحكام رسوله صلى الله عليه وسلم بالنفاق لما قال الله تعالى ان ترى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك ومنزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا إلى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يدلهم ضلالا بعيدا وايضا في الحديث وان كان فيه كلام أن عمر الخطاب جاء رجل يهودي اختصم مع منافق فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له المنافق اتفضي بمحمد صلى الله عليه وسلم حكما قال نعم فذهب فحكم النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي والحق كان معه فلم يرتضي المنافق وقال لا ارضى حتى يحكم أو حتى يحكم أبو بكر فذهب إلى ابي بكر فقال أو ترضي بحكمي قال نعم فحكم لليهودي فقال لا أرضى إلا بعمر فذهب إلى عمر لكن اليهودي قد قص عليه القصة فقال ذهبنا إلى النبي ذهبنا إلى ابي بكر فقال أو ترضي بحكمي فقال نعم فقال انتظراني فذهب فأت فدخل فأتى بالسيف فأطاح برأس المنافق ثم قال رضي الله عنه هو أرضاه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شر بينهم ثم الآل في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما مطلق التشريع لله دل فعلا لذلك أنكر الله دل في على من اتبع هواء أو اتبع غير شريعة الله دل في عندما قال الله تعالى أفرأيت, أفرأيت من اتخذ إلهه هواء أفأنت تكون عليه وكيلا وأيضا قال الله دل في محذرا نبيا من الأنبياء وهو من أعظم الرسل أنذاك قدراً عند ظاهرة قال يا داود إن ناجعناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس إيش بالحق وأين الحق من, من الله ذلك قال يا داود إن ناجعناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ولذلك اما هدى وإما هوى يتبعه الإنسان أو يستلزم منه أن, أن يهلك المرء في الرابع ولذلك يقول الله دل في علم بنبيه صل الله عليه وسلم فحكم بينهم بي بي بما أنزل الله وقال الله آآ آآ قالوا أنزل إليك الكتاب بالحق فحكم بينهم بما أراك الله بالحق بين الناس فحكم بي فحكم بينهم بما بما أراك الله يعني بما أراك الله من الحق كما بينا قبل ذلك اليوم إن شاء الله نتكلم على عن الأصناف الذين قد يعني قد خالفوا هذا الباب وقد اشركوا بربوبيه الله جل في علاه بان جعلوا مطلق التشريع أو حتى التشريك في التشريع لغير الله جل في علاه عندنا الناس أمراء وعلماء اصناف الناس امراء وعلماء أصناف الناس امراء وعلماء وهما الاصناف الذين الذي اللذان قد آمر الله تعالى بجميع البشر باتباع باتباعهما والانقياد لهما عندما قال الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول قال يا أيها الذين أعمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال أحمد أولو الأمر هم العلماء وقال جمهورهم فس pinpoint أولو الأمر هم الأمراء وطاعة هم الأمراء والعلماء هذا الراجع الصحيح في هذا فالسمع والطاعة للأمراء والأمراء يرجعون في هذا الباب لأن المهمة العظيمة للأمراء هو إصلاح الدنيا بالدين سيرجعون مع ذلك إلى العلماء وهنا يقول علماؤنا بأن الذين يعني لا ينصعون ولا ينقذون إلى شريعة الله جل في علاه الذين يقولون بأن شريعة الله جل في علاة شريعة قاصرة لا تصلح لهذه الأزمنة كانت فقط في أزمنة معينة لقضايا معينة لنوازل المعينة انقضت ومضت ولا تصلح لهذا الزمان بحال من أحوال ولا تصلح لهذه العصور بحال من أحوال أو يقولون بأن شريعة الله جل في علاه شريعة فيها الصلاح وفيها فيها الإصلاح لكن هناك شريعة افضل من هذه الشريعة شريعة, شريعة البشر مثلا او الاعراف او بعض القوانين التي سنها بعض الناس فمثل هذا الكلام بالانتقاص من شريعة الله دل علاه يكفر صاحبها لانه بذلك يجعل الحق لاعراف الناس بالتشريع دون الله دل فعلاء هو الذي خلق ورزق وأحيى واماد كما بينا قبل قبل ذلك او من قال بشريع بشب انا شريعه الله صالحة وشريعه غير شريعه الله ايضا صالحه والمرء مخير بين هذه وتلك ايضا هذا كفر هذا كفر مبين نحن لا نتكلم عن الاشخاص نحن نتكلم على الحالة على الحكم العام في هذا الباب فمن قال بان شريعه الله لا تصلح وان شريعه الله لا تصلح الا للغاب الا للرمال الا للازمنه التي مضت وانقضت فهذا هذا كفره محكم محتم ولا شك فيه بحال الاحوال ومن قال شريعة الله المقدمة لكن لا يستطيع أن يطبقها الآن للأحوال وللازمنه ونقول أنت الآن في حيز الخير لأنك تعلم أن الأحقية لشريعة الله الفعلاء وأن شريعة شريعه الله الذي هي يجب عليك أن, أن تحكمها فإن لم تستطع فاعتقد أن عليك وجوباً أن تحكمها فإن استطعت فوجب عليك التحكيم وعمل ذلك ما فصلنا بالأمس وأما إذا قالت شريعة الله على صالحة وشريعة غير الله صالحه وشعد على في بعض الاحيين وبعض القضايا اصلح من شرعة الله الفعلاء كفر بذلك لأنه ايضا قدم البشر على رب البشر وجعل البشر اربابا في مصفر رب البشر سبحانه للا لأن لان الله قال اهل له الخلق وإيه والامر فهذا الاصل الاصيل في مثل هذا الباب هو اوله وهذا قد اتفقت كلمة العلماء في ذلك انا طبعا لا انقل اقوال العلماء انا اعطيك الاسس والأصول واقوال العلماء مسألة النقل سهل جدا ان ترجع اليها وابن تاميه تعج وطافحه بالنقولات على هذا باب وانا وقال بان هذه المسائل طبعا ضرب امثله كما ضرب كثير بامثلة الياسق للتطار لو خلّت بين الأحكام أحكام شرعيه وأحكام أورفية وأحكام فهذه خلط أخلطها غلّها بهذا وأيضا الشيخ أحمد شاكر ومحمد شاكر في تحقيقه للجدير الطبري في قول العالم أنا ما من ما أنزل فأولئك من الكافرون ان شاء الله ما معناها وأيضا ابن كثير قال بذلك جاء من المفسرين يقولون بهذا الباب أنه من رأى بأن شعات الله فعلها لا تصلح لا يمكن أن يكون مستعملا بحال الأحوال لأنه كأنه يقول بأن الله لا يصلح ان يكون ايه ربا بأنه كأنه يقول بأن الله لا يصلح أن يكون ربا وفيه ضمنا الانتقاص من قدر الله في فعله من صفة العلم على أنظر على يجعل ما ما يجهل ما يصلح مما مما يفسد في البشر في هذه الأزمنة وأيضا يصب الله بالنقص والتقاصر نعوذ بالله من الخزان بل هو بالجهل لما يقول بأن هذه الشريعة أصلح من هذه الشريعة إذن هذه الشريعة التي لا تصلح فيها ما فيها من الجهل نعوذ بالله من الخزان في هذا الباب فمن فعل ذلك فقد وقع في الطーム الكبرى وكان فيها من شركة ربوبية لأنه يعني قد ظن بأن أحد بأن أحد من البشر ينزل ومنزل رب البشر ويكون له أحقية التشريع الأصناف الثانية وهو أصناف العلماء هذه أصناف أصناف العلماء العلماء أيضا نفس الأمر العلماء في خطر العظيم في هذا الباب إن أعطوا لأنفسهم حقية التشريع كما سنرى بان هناك من يشرع للناس تشريعات وعبادات لم ينزل الله بها من من سلطان فهنا العلماء اصاله في هذا الباب يدخلون على خطر عظيم انهم يضعون انفسهم في مصب الربوبيه ولا غروة ولا عجب حتى لا, حتى لا يقول قائل ان هذا الكلام كلام من وحي الخيال بل هو واقع مدروس ملموس قد وقع قبل هذه الأمة باممها هي أهل الكتاب اليهود عندما فعلوا ذلك وشرع رهبانهم وأحبروهم شرعوا لهم تشريعات لم يأذن الله بها لذلك قال الله تصريحا في الكتاب اتخذوا احبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وقول الناس على أربابا دل على أنهم انتحلوا صفه من صفات الربوبيه وهي مطلق التشريع في التحليل والتحريم لذلك لما دخل بن حاتم على النبي صلى الله عليه وسلم وكان على على يعني على صدره المعلومه هذا الشعار الوثن هذا قال الق عنك وثن القفر وقال وقال في الصليب قال وثن في اتحاش مفيش في هذا الباب فقال له الق عنك هذا الوثن ثم قال له قرأ عليه قال الله تعالى واتخذوا احبارا واتخذوا احبارا وربابا من دون الله فقال له النبي فقال يا رسول الله والله ما عبدناهم من دون الله الا في علاه. فقال الرسول ام أما أحلوا عليكم لكم الحرام فاتبعتموه، وحرم عليكم الحلال فاتبعتموه. قال نعم قال تلك عبادتهم تلك اتخذوا عبادته احراما وربا رباب من دون الله اوضح من ذلك بان بانه قد زن فيهم الشريف وقد اختلفوا فيما بينهم الان يعني يملون الاحكام فيما منهم ماذا نفعل أما لو كان ضعيف فقد يقيمون عليه الحد الذي قد الله في التوراة والإنجيل كما قال الله جعوا وكتبنا عليهم فيها أن نفس من نفسه لآخر الآيات فهم مكتوب عندهم من الله جعل الفعلات لكنهم يشرعون من نفسهم للهوى تبع الهوى أو للرياسة أو للوجاهة أو للمال فقالوا استشاروا وشاوروا أنفسهم ثم قالوا اذهبوا إلى هذا النبي الذي يزعم أنه نبي قالوا اذهبوا له فإن أطاعكم فالخير كل الخير فيما؟ فيما ما تبي يبقى عندكم الحجه وحتى هم تعرفون إيش يفعلون هم يقولون الحجه هذه لنا عند من عند الله هم يريدون الحجه هذه عند الله جل في علاه فيقولون ان هذه الحجه لنا عند الله جل في علاه والا ان ت... والا يعني يوافقكم فلا تاخذوا به كما وصف الله جل في علاه فادرسنا وقالوا له في مساله الزنا فقال ما تجدون في التوراه الزنا قالوا الجلد والتحمين هذا هنا التحريرفه الآن هم شرعوا من دون الله ثلاثة قالوا الجلد والتحمين فقال أنفسنا إذا سأتو بالتوراة أنا قالوا, قالوا قال الله على إيش كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل سأتو بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسي. من قبل أن تنزل التوراة فأتوا بالتوراة فاتلوها فأتوا بالتوراة فلما قرأ التوراة بلغ الى آية الرجم فوضع عليها يده فقال عبد الله بن السلام دخل وقال عبد الله بن السلام اخر يدك لكع يا لئيم اخر يدك لكع فلما أخر يده فأتى بآية الرجم فأمر الله براجمهم فهؤلاء حرفوا دين الله جل في ولذلك لما الشريف يقع في ما في مسألة يشرعون له تشريعات فلذلك قال الله عنهم أنهم الأحبر رهبان قد نصبوا أنفسهم أربابا من دون الله جل في علاه ولذلك الذين تبعوهما انقادوا لهم على ذلك قال الله جل في علاه عنهم اتخذوا أحبرهم ورهبانهم أربابا من دون الله جل في علاه من دون الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأصناف هؤلاء كثير كثر أسماء هؤلاء من العلماء لاتخاذ العلماء أربابا من دون الله كثر من أول أو أول هؤلاء الطوائف الرافض الخبثاء أضل وأضر الناس الطوائف على أهل الإسلام يتسمون باسم الإسلام وهم أبعد الناس عن الإسلام وأضل وأضر طائفة على الإسلام وعلى أهل الرافض أهل الخبثي وأهل الرفض والكفري الـ الـ من الباطنية والنصيرية والدرزية كما بينا قبل ذلك هؤلاء كما قلنا أنهم يدعون من, عق من أصول عقائدهم أنهم يدعون العصمة في أئمة أنهم يدعون العصمة في أئمة وأن, وأن, وأن, وأن, وأن, وأن الله عليه يحل في هؤلاء الأئمة لذلك هم يقولون أمر الأئمة أمر الله فطاعتهم من طاعة الله ومعصيتهم من معصية من معصيه الله ولا يجوز رد قول الائمه بحال لان الرد عليهم رد على على رسول الله والرد على رسول الله رد على على الله دل في علاه والرد على رسول الله رد على على الله دل في والائمه لا يخطئون بحال من الأحوال فيجب طاعتهم ويجب الانقياد لهم ويجب التسليم التسليم لما يقولون وبذلك قد صبغوا الائمه بسبب غط الربوبيه فان شرعوا فلا يجوز الرد عليهم وإن أمروا بما لم يأمر به الله بد من طاعته لأنهم يقولون وإن كان في الظاهر أنه يخالف أمر الله لكن هذا من أمر الله لأن هؤلاء الله على حل فيهم أو أنهم يقولون بأنهم حجة, حجة الله على في الأرض أو أنهم كما يقولون مكان الرسل كما يعتقدون على الطوائف المختلفة بينهم فقد صبعوا لأئمة بصفغة الربوبية وأن لهم مطلق التشريع لذلك أنت ترى روافد ما يقوله المعمم المسألة تنتهي الجميع لابد أنه يبع ذلك وأنت ترى الخميني عندما كان يأمرهم جميعا بشيء كانوا ماذا يفعلون يتستارعون الى الهوية وهم ان شاء الله معه في نار جهنم باذن الله فهذه يعني هذه المسألة مسألة ظاهرة جدا فهؤلاء هؤلاء القوم الذين هم ابعد الناس عن الاسلام ويتزايا كل واحد منهم بزي الاسلام تلبيسا وتدليسا على على الناس ومن هؤلاء ايضا يعني الاصناف الذين يعني كما قلنا يصبغون العلماء بسبب الربوبية المقلدة ونحن نحن الآن نعيش في لأواء هذه المسألة في نارها وحرها وما فيها من اللهيب المقلدة يعني هم على شفير هلك فهم يصلون بمشائخهم او ائمتهم او ائمة المذهب الى ذلك فهم يرفعونهم فوق الله وفوق رسول الله سوصله وكما قلت لكم من الكرخي قال قولا لا يمكن أن يقبل ولا يقبل من أحد أن يعتذر له بمثل هذا القول لابد من بيان زيف هذا القول وسوء هذا القول وايضا فساد هذه القالة وان, وإن اعتذرنا له هو نحن لا ننظر له هو ننظر للكلمه عندما قال غلوا قال كل, كل آية أو حديث خالفت ما عليه إمامنا فهي منسوخة أو مؤولة كلام الله في عرومن سوق ما من أجل كلام إمامي جعل كلام كلام الإمام حاكم جعله حاكما على كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم المقلدة التقليد مذموم في كل شيء التقليد مذموم في كل شيء حتى أنا بعض المعتادين لا أقول أنا السورة جماعة لا رأوا إيمان المقلد المعتادين لا رأوا إيمان المقلد وطبعا بعض أشعر فيهم هذا ال ال الانحراف فإن كنا نقول لا إيمان المقلد ثابت فسألوا هل ذكر كنتم. لا تعلموا لك المزموم المقلد مزموم في كل أحواله المقلد مزموم في كل أحواله هو كالبهيمة التي تجر أو يجرونها فتنجر والمصيبة كل المصيبة أنه كالبهيمة ويترأس الناس كإيش كالعالم لأنه يقف يحاجج عن كلام شيخي أو كلام إمامي أو كلام مذهبي الذي يتمذهب به المفروض أن المقلد عنده طوق النجاة فقط أنه يأخذ القول ويعمل به وإيه ويسكت لان يريد النجاة والندات عند الله لانا فعلا ان يعمل بقول الله فاسأله على ذكر كنتم لا تعلمون فان سأل الله يوم القيامة يقول امرتني فسألته فاجبته فعملت وانتهى لكن يقف يعني معبدا نصيرا يقف مفصلا مؤسسا مؤصلا ايضا يقف يحاجج عن القول فهو نصب نفسه عالما هو يتقحم النار على على بصير المقلد هؤلاء هم الذين كما قلنا واصلوا لهذه الدرجة يعني جعلوا ونحلوا وأسبوا وتبوا علماؤهم بصبغة بصبغة الروبي، فامامهم لا يجهل، فامامهم لا لا لا لا يمكن أن يخطئ، فامامهم لا يقدم عليه أحد وهذا الذي قيل حتى في ابن حنيف المسألة قد قالوا لهم قال رسول الله قال الحديث لا يخف على امامين، وما تركه الامام إلا لأنه علم أن الحديث اعتج به. منذ هذه بقى التأولات الشيطانية التي تأتي ولذلك يقول الإمام الشافعي يقول أجمع كل من نعلم من النبلاء من العلماء على أنه لا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعلم بسنة من سنة الله سلم أو استبانت له سنة من سنة الله سلم أن يتركها لقول أحد كائنا من كان لابد وجوبا العمل بها قال الله تعالى وما أتكم الرسول فخذوه ومنهاكم عنه فانتهوا لذلك انت طرف المتاخرين والمتقدمين فانت التعصب في المذهب جعل القطح في في الجرح والتعديل بسبب المذهب وده اللي احنا اشيل فيه هذا الزمان الآن لما كان معهم كان من النبلاء والرفعاء وكان من العلماء وكان وكان لما بعد بعدا في بعض المسائل ليس خلافا كليا خلاف في بعض المسائل صال رجلا جاهلا جهولا رجلا له له مقارب أخرى لأرجع نيته ودخلنا في النواية ودخلنا في تتبع العورات هذا ليس من الديان ليس هذا من الديانة بحد من الأحوال لا يتأذن الدينام حمل الأحوار هذا, هذا حدث قديمًا لم يكن الأمر حديثة الإمام الشافعي وهو أمة من أمة الإسلام وهو من نبلاء الأمة فاللي هو لم يكن هو أعلم الأمة من أمة الأربعه هو من أعلم هذه الأمة وحمم حسن شبان رجل من صلب بالصل في الأحناط وهو إمام الأحناط الوحي الإمام عشان لترى كيف العلماء ماذا يفعلون أما من لم يفعل ذلك فإما مدخول في نيته وإما أنه ليس بعالم هو شبيه بالعالم و و وزيف على الناس أنه عالم محمد الحسن شاباني يخالفه أمام الشفع الشفع ياتي يجلس في مجلس أمام محمد الحسن وبعدما يمشي محمد الحسن هو يجلس متعلما طالبا فيطرح المسائل على تلاميذ الإمام محمد بن الحسن فلا يستطيعون له مجابهة ولا يقفون أمامه فلما ضاق بهم غرعا ذهبوا فاشتكوا الشفعي لمن لمحمد بن حسن الشعباني فقام محمد بن وهم يجلسون قال أنت الذي تناظر القوم فاستحيا لمن شفع وتقطع رأسه فقال له تناظر العالم هو في كرسي العالم الآن والتلميذ الطالب وهو شفعي فقال له لمام شفعي بأدب جم قال أجل مثلك عن المناظرة أنا أجل مجلس مجلس الطال الطالب وطبعا معلوم ان الإمام الشافعي اين الإمام الشافعي محمد الحسن شبان هذا أصل في مذهب وهذا تابع لمذهب نهايته انه تابع الامام فهو يقول له اجلو مثلك عن المناظر ومع ذلك يقول الإمام الشافعي ما رأيت بدينا فيه خير قط الا محمد الحسن شبان وقال الإمام الشافعي ليه حبل وق من علم محمد بن الحسن الشيباني ومدحه مدحا عظيما ولما تكلم عن, عن ابي حنيفه قال الفقهاء جميعا عيال على ابي حنيفه تعالى بقى للذيول والازناب الذين يجرون جر البهائم فقاموا وقالوا ان لمسلم قد قال يخرج على هذه الأمة رجل أضر عليها من ابليس يدعى محمد بن ادريس سواء اشوف انت الان جعلوه شيطانا رجيما يعني هو يخالف المذهب طيب ثم قالوا بقى وهناك سراج أمتي رجل يدعى إيه أبو حنيفة النعمان وانظر بقى الآن والعجب كل العجب أنه يخرج يخرج رجل حنفي يقول لولا لا الملامة لقلت يجب أغذب جزة من الشافعين فأفهم إزاي يعني خلاص خرجهم من, من الشافعين الشافعي. والآخر يقول يجوزه أن يتزوج الحنفي من شافعية قياسا على أهل الكتاب تنظر بقى هذا الكلام هذا كل هذا التقليد الأعمى الذي جعلهم يفعلون المثال ثالث وآخرهم الكوساري الكوساري يسب أبا هريرة من, من أجل أن أبا هريرة يأتي بأحاديث تخالف مذهب الإمام الشافعي وينتقص من قدره ويقول هذا نعم المذهب مزه... مزه... مزه... الحلف نعم لأنه الحديث التي تقال في المذهب الحرف فالكوسر يصب أبا هريرة وينتقص من قدري ويقول ليس بفقيه وأيضا و... و... يتهجم على جميع الصحابة يتهجم والداعي لذلك هو إيه الداعي لذلك تقليد الأعمى للمذهب هذه مسألة, مسألة وبعدين أنت ترى أيضا في بعض كثير من الفقهاء عندما يرجح يميل جدا للمذهب ونحن ننبذ ذلك لا نقول أن المذهبية لا تصح المذهبية تصح واتباع المذهب يعصي للناس كيف يتعلمون لكن هنا المحظور الأكبر هو أن تجعل هذا أساساً وتجعله أصلاً الأصل عندك ما ما أتاكم رسول ما منكم عنه فانته ونحن في هذه الأعوام والعصور نرى ذلك يقولون خالف المشايخ ومن خالف المشايخ فقد أساء الأدب طب هذه القاعدة سماها الله في كتابنا إيش عشان نعرف نقرأ في كتاب في القرآن فنرى أن الله قال قال ومن خالف المشايخ فقد أساء الأدب صدق الله العظيم لو نرى الآية لو كانت آية في الكتاب أو نرىها حديثا. في سنة النبي صلى الله عليه وسلم نقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من خالف المشايخ فهو ايه فهو رعيد بئس تعيس في ما رأينا حديثا بذلك طب خلاص دعك من الكتاب والسنة ما وجدناها نجدها بأن من خالف المشايخ فهو شيء الأدب في كلام الصحابة كلام سعيد المسيب كلام الفقهاء السبعة عطاء ابن يسار محمد عبد الرحمن عبد ابو عبد بن عوف. أو سالم ابن عبد الله ما وددنا ذلك طف العيمة الأربعة ما وددنا ذلك طف المتأخرين ابن تيمية ده ابن تيمية يقول يقول كلاما من ذهب يقول من نصب شخصا هذا كلام يحفر بماء العين ويكتب بماء الذهب يقول من نصب شخصا غير شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم يعادي عليه ويوالي عليه فله حظ ونصيد من قول الله دل فعله من الذين فرقوا دينهم ومكانوا شيعا لست منهم في شيء يتبرأ منهم من المسلم لما قالوا يا للأنصار يا يالأ للمهاجرين قال دعوها فإنها منتنة تفرق دعوها فإنها منتنة فلذلك التقليد هذا الذي يصل بالإنسان إلى رفع ذلك وأن ينتحل الآن هو يريد أن يعمع الناس لانه لا لا حجة له لا علم له ضعف ظاهر لا أيضا وانت مسكت مسكت ببيت العم فما استطيع ان يجابه فيما إيش فعل يستميل الناس من سلبي كلمات وإساءة الأدب فما هو الادب عندك الأدب الآن أدب من أحق الناس بالأدب الأدب مع رسول الله والأدب مع الله ولا في علاه وشرعت الله في علاه ولا الأدب مع العالم الفلاني والفلاني العالم الفلاني والفلاني يقول لك ليس من الأدب أن تتقدم بنادي الله ورسوله يقول لك الأدب كل الأدب أن تمتثل للنبي صلى الله عليه وسلم ثم صعقاني بعض الأخوة الأفاضل وقال لي إن بعض من يقول مثل هذا شفونزل الآن ده بينتحلون بينتحلون مذاهب أهل البدع أنا سأموت كمدا إذا إذا المسالة واسعة جدا في هذا الباب قال يقولون بأن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم امحوها لما كتب من محمد رسول الله إلى قال لا لو كنت رسول الله ما قتلناك اكتب من محمد بن عبد الله فقال علي امحوها قال والله لا امحوها قال رأيتم الادب, الادب قدم على ايه على الامتثال هذا لو في المنتسبين للسلفية المنتسبين للسنة هذا معناه أن المسألة بهذا قد انتهت لأن هذه مذابه البدع نقولنا ممكن نسير سير سير المعتزلة سير, سير من لا يعرف السنة لكن بهذه الطريقة هذا, هذا نص كلام الذين يعني يروجون للبدع ويقولون الامتثال لا يقدم على الادب يقدم يبقى الادب لما لما نجلس وقوم مالك ما الذي اقامك النبي قد قدم علينا راى نفسه فالادب ان تقوم له وسلم تسلم عليه قال بقى سلم عليه شطار راح يدخل ويسلم عليه ما ينتهي انا اصدق أنه رأى راى شيئا لا اقول ان لم يرى لكن هذا هذا من كلام اهل البدع ايش هذا من كلام اهل السنه والجماعه وعليه المساله انا افتضت فيها استدلالا وقلت الادب من الامتثال، الادب من الامتثال، ولا يصح ادب الا ان عليه دليل تحسبه ادبا وليس من الادب تحسبه ادبا وليس من الادب فالادب لا له من دليل الادب لا بد له من دليل ولا يقال بان الادب لا يحتاج الى دليل قلنا لا التعظيم والتوقير هو, هو الذي لا يحتاج الى دليل وهو نوع من انواع الادب ما لكم لا, ترجع لا ترجون الله وقار؟ فالادب لابد لأنك لا ممكن تعلم أن تحسب أنها من الأدب هي ليست إيش؟ ليست من الأدب لما قاموا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا قاموا؟ رأوها أنها إيه من الأدب؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أتفعلون فعل الأعاجم مع ملوكهم يبقى ليست من الأدب هو الآن؟ حسبوها من الأدب؟ فجاء الشرع يبان أنها ليست من الأدب؟ فالادب من الامتثال، فمعنى أن أحد يقول مثل هذا ضيع هذا؟ فالمقلدة الذين يقلدون التقليد الاعمى وهم يردون أي أحد يخالف قول مشايخهم أو علمائهم أو أهل المذاهب كما بينا في الذين انتحلوا الأحاديث المكذوبة عليه وسلم هؤلاء على خطر عظيم أنهم يمكن أن يصلوا بعلمائهم وأئمة المذاهب إلى صفة الربوبيه وأئمة المذاهب من هذا براء ولو سألتهم لا يتبرؤون تبرؤا عظيما من فهذا ويقولون نبرأوا إلى الله من هذا وما قلنا لهم إلا أن اتبعوا كتاب الله واتبعوا صلى الله ونحن نعلم حتى في عصولنا المشايخ والأنادد والأفاضل كلهم يقولون وما أتاكم الرسول فاخدوا منكم عنه إيه فانتهوا ولا يرتضون بحال من الأحوال مسألة التقليد الأعمى الذي يصل بهم إلى العصمة لأننا لسنا بروافد، ولسنا ممن يبتدع في دين الله دل في علاء هذه من الأصناف أيضا التي وصلت إلى ذلك الغلو في بعض التواف معروفة التواف جعلتهم يشرعون تشريعات لينوز الله فيها ابن سلطان وهذا أيضا صفة نصفات ربوبية هنقول الآن كل عبادة لم يأتي عليها الدليل فهي بطلة فهي بطلة إذ الأصل في العبادات التوقيف إيش اللي حدث ليبدأ الأمر تسللا للتشريع من دون إلهة الفعلاء في هذا الأصل وقالوا ليس الأصل في العبادات التوقيف طبعاً أنا شرحت هذا في اللامية شرحت هذا أيضاً في حقيقة ابن أبي داود فالإخوة ترجع له وأطلت فيها جداً إذ الأصل في العبادات توقيف لكن لزاما الآن أبين الأدلة قال الله جل في علام وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وأيضاً قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا هذا تصريح نص في المسألة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقال Pasteur من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد لذلك كان الله عليه وسلم يقول بعدا بعدا لمن بدل بعدي. صحقا صحقا لمن بدل بعدي. وأجل الأمثلة التطبيقية على ذلك ما هي؟ ممتاز كيفه أما أحدهم فقال أنا أصوم ولا ولا أفتر والساني قال أقوم ولا أنام والثالث قال لا أتزوج النساء حسبوا أن الخير يجر الخيرات فماذا قال النساء صلى قال أما أنا أم فأصوم وأفتر وأقوم وأنام وأتزوج النساء ثم ماذا قال هذه سنتي إذا أنتم متبعون وأنتم مقتادون وأنتم تنقادون لسنت هذه سنت فمن تبع فمن الراغب عن سنته فليس فليس من وتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرج على الأمة بأسرها أن تشرع لأحد ما لن يأتي الدليل بذلك بحال من الأحوال في العبادات فنرى بعض الطوائف قد غلا وغلا يريد التقرب إلى الله علاء لحن لا نشكك في النية بحال من الأحوال ما قال وما وما, وما وما تقدم بعبادة إلا هو يريد أن يتقرب بها إلى الله لكن سنقول إجمالا ما قاله ابن مسعود عندما دخل عليهم وهم يسبحون أقول سبح مئة كبر مئة كما سياتي هم قالوا والله ما أردنا يا أبا عبد الرحمن إلا الخير فماذا قال قال وكم من مريد للخير لم يبلغ وكم من مريد للخير لابد أن تربط الأرض بالسماء لابد ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحزم ديني هذا ما ليس منه فهو رد يعني فهو باطل إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته ولذلك الامام حزم يقول ما أطلت بدعة إلا أماتت سنة ما أطلت بدعة إلا وقد أماتت سنة فهم أرادوا القرب لله جل في قد عاتبهم الله وأنكر على أمثالهم عندما غلوا من أجل التقرب قال ما تقربتم وما ازددتم مني إلا بعدها قال الله الأولى فعله ورهبانية انكار ولا اقرار السياق في الآيات انكار ولا اقرار ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا بتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فما رعوها حق رعايتها فهنا هناك بعض الطوائف الذين قد غلوا وشرعوا بعض الصلوات التي لم ينزل الله بها من سلطان وبعض الاذكار وبعض هيئات الاذكار التي ينزل الله بها من سلطان مثلا كصلاه سما صلاه الكفايه صلاة الكفاية ركعتان تؤديان في اي وقت في أي وقت كان يعني حتى لو وقت النهي نعم حتى لو وقت النهي ركعتان تؤديان في اي وقت كان يقرا في كل ركعه بفاتحه الكتاب وقل هو الله أحد عشر مرات ثم يقرأ بعدها فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم خمسين مر هذه صلاة الكفاية يكفيك الله كل شيء ما كانش حد غلبه الله هذه المسائل يعني هنا الآن كيف أتوا بمثل هذا صلاة هيئة لم يأتي الله بها من سلطان هم الآن يعولون على إيش يعولون على قول الله على أقمص الصلاة لذكر. وقول وسلم اول ما يحاسب عليه المرء هي الصلاه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن تع له أن يرافقه في الجنه قال له إيش اعني على نفسك بكثره السجود اعني على نفسك بكثره السجود كنا طيب هذه الصلاه اقرب الصلاه لذكر أي صلاه أي صلاه التي شرعها الله جل في التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم بسرعة. الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ها صلوا كما رايتموني اصلي هل صلى محمد بهذه الطريقه لا لم يصلي محمد بهذه الطريقه هل جاء دليل منقول عن مسلم او عن الصحابه وأجمعه على مثل هذه الايه لا اذا ابتدعتم في دين الله إذا هي مردودة على صاحبه إذا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان احد في دينه هذا ما ليس منه فوارد لذلك امام مالك يبين والعلماء يقولون ويتفقون على ان المبتدع فيه شبهه انه ايه انتحل صفه الربوبيه لانها تشريع قال الله تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله هل أذن الله بمثل هذه الصلاة ركعتان تؤديان في أي وقت حتى وقت النهي يقرأ فيها في أول ركعه قوله والله هذا عشر مرات وفي الثانية فسأكذكهم الله وهو السميع العليم خمسين مرة طبعا كل هذه الصلاة الكتاب الغز... ال... ال... ال... الاحياء للغزالي وكتاب الغنية للجلاني مليئة بمثل هذا عشان ال... ال... اللي بيسأل عن أصول هذه الهات والصلاة حتى لا يكون على الناس لكن هو في الكتابين كتاب الغنية للجلاني وكتاب اه... الاحياء للغزالي اه فيها طفحة بمثل هذه الهيئات أيضا من الصلاة التي شرعوها من دون الله في العلا صلاة الخير ايش هي صلاه الخير هذي؟ صلاة, صلاة نصف من الشعبان هي الصلاة ليلة في ليلة النصف من شعبان صلاة الخير في نصف شعبان مئة ركعة يقرأ فيها يقول هو الله واحد ألف مرة في كل ركعة مئة في ألف والله ده ليه مش خلصات هو الإدعاء يعني الآن لابد أن يكون في عصر الدجال فهم عشان, عشان, عشان يبقى اليوم بتنى بيقول هذه صلاة الخير هذا الناس من شعبان مائة مرة يقرأ فيها بقوله والله أحد ألف مرة في كل ركعة فيها عشر مرات وأن من صلى هذه الصلاة في هذه الليلة نظر الله إليه سبعين نظرة يزال خير وقاد له بكل نظرة سبعين حاجة أدناها المغذرة ما دخل الجنة يعني هو يعيش في الأرض فسادا طول السنة ويطلع في هذه الليلة بالميلة انتهى الموضوع ده في فردوس الاعلى خلاص انتهى الامر انتهى بالنسبة له شوف تعطيل العبادات في هذه الامر مرة اخرى الصلاة هل يشارعوهم بدون الله في علاية صلاة الخيري كما قلنا يا صلاة النصف من شعبان لذلك انا اقول دائما حتى بعض الفضلاء كان كنت كان في منقشة بيني ومين انه بعض من سمع منه ابلغوني انه قال بسنية احياء لقيت نص من شعبان اتصلت فيه وكلمته، أنا قلت له كيف فأيش من وين أتيت بهذا قال قيام الليل والله تعالى بينزل في هذه قلت الله بينزل كل ليلة وأين الدليل على الإحياء الفضل لا يستلزم الإحياء الإحياء قد ورد الفضل, الفضل في يوم الجمعة بل ورد النهي عن الإحياء نهينا السلام عن صيام يومه وقيام وقيام ليلة على بداية توقفية لا يصح فيها أنا الأصل تعمل هذا هذا من فعل أهل البدع في هذا الباب فشوف أتى الإحياء فيها ليس في شيء واحد تفعله وتشتهد فيه في لاية الناس والشعبان أن تقطع المشاحنة بينك بين أحد لأنه قدرت بالسنة ضعيف ولكن الروايات جاءت من طرق كثيرة بأن ناس الناس والشعبان يدنوا الله من عباده فيغفروا لكل أحد اللهم أغفر لنا جميعا اللهم إنا نبرأ إليك بل نبرئ كل أحد ظلمنا اللهم إني أمامك أبرئ كل أحد ظلمني وأسأل الله أن يجعلني أن أرد ما ظلمت به عباد الله لأن أسألها وأعوذ بالله أن أحمل في قلبي لا والله ورب جبريل ومكئيل وإسرافيل أنا أنا يعني مهما حدث معي ولا أقول ما حدث معي من ظلامات كثيرة لكنني لا أحمل أحد في صدري شيئا لا صغير ولا كبير ورب العزة ولا في حياتي نمت نومة وكنت قد حملت في أحد في صدري شيئا فلابد للإنسان أن ينقق قلبه طالب العلم إن شوش على قلبي بالأحقاد والأحساد والحمل على الناس لن يفهم شيئا هذا حاجب عقيم حاجب شديد لفهم العلم لا يمكن أن يحمل العلم من الأحوال نقاء القلب مرتبط به الفهم وحمل العلم وأيضا النجاة كذلك فادنا هو ينظف قلبه وينقيه من المشاحنه بحال احنا نقول جرى في عليه يغفر لكل احد الا لكافر او او للمشاحن ولم يرد اي دليل على الاحياء ولم يرد عن السلام ولا على الصحابه هم اعلم الناس بذلك هم اقرب الناس لذلك هم اسرع الناس الى ذلك لو كان خيرا أكمله من اللي كنت تحفظوه من زمان ربنا يجعلنا نعمل به ها لو كان خيرا لا سبقونا إليه. لو كان خيرا لس... لا لا يمد فت... فهؤلاء الذين عملوا بقول العرب ذلك فلا تنفس المتنفسون. فلقيت الناس من شعبان يدعون لها صلاة مائة راقعة يقرأ في كل راقعة كل الله واحد عشر مرات يتصل إلى ألف راقعة. وفي هذا ينظر الله سبعين نظرة. لا يحتاج الله أن ينظر لعبد سبعين نظرة لا إله إلا الله. فهذه أيضا من التشعات التي نميز الله غيامه من سلطان صلاة الخصماء وهذه أربعة طبعا يعني هذه المس... فض النزاع كما يقولون أربعة ركعات بتسليمه تسليم واحدة يقرأ في الأولى بفتحة الكتاب وقوله والله واحد إحدى عشر مره وفي الثانية الفاتح وقوله والله واحد عشر مرات وثلاث مرات قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة الفاتحة وقوله الله واحد عشر مرات وقال هاكم والتكاسر مرة وفي الرابعة الفاتحة وقوله والله واحد خمسة ع... خمسة عشر تمرة وآل الكرسي مره ثم يجعل ثوابها لخصمائه يا سلام يا يا صاحب القلب الطيب النقي التقي والله لو جعلت هذا الثواب أنت انت في ظل ظلم بين وانت في ظلام مبين لن ينظر الله اليك بعين الرحمه لانك اتبعته في دين الله جل وعلا وشرعت شرعه لم يشرعها الله جل وعلا في قال فيجعل ثوابها لخصمائه نعم يجعل ثوابها لخصمائه يكفيه الله أمرهم يوم القيامه عند الله تجتمع بخصومة الله تعالى يكفيه أمرهم بهذه الصلاة ويصلي هذه الصلاة في سبعة أوقات أول ليلة من رجب وليلة ناس من شعبان تبقى عسيب المتراكعة ويصلي هذه الأربعة ركعات أول, أول ليلة من رجب أول ليلة النص من شعبان آخر جمعة من رمضان ويومي العيد متتاليين ويوم عرفة ويوم عشراء الحمد لله أنها انتهت إلى كده ممتاز ويوم عرفة ويوم عشراء هذه انظروا هذه صلوات يعني يصطنعونها وهذه الهاء للناس في السنة غنية في السنة غنية لذلك حتى سالم لما قالوا له على الطيب قبل الإحرام قال أبوك ينهي أنا عن ذلك وجدك كان عن ذلك قال السنة ألزم السنة ألزم وابن عباس لما قال له انظر إلى الكلام من ذهب لا أن تقول لهم قال رسول الله شيخنا قال قال ابن عباس قال رسول الله لو استقبلت من أمر ما استدبرت ولا ما سقت الهج ولا جعلتها عمره ولا تحللت فقالوا له ابو بكر ينهى عن ذلك وعمر ينهى عن ذلك انظر تكلموا عن من عن السمع والبصر عن وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرهم الله بالجنه من فوق سبع سموات ماذا قال ابن عباس يا جماعه احفظوا الكلام ده وانقلوه بين الناس قال ابن عباس او شكت السماء ان تمطر عليكم حجارة ابو بكر وعمر أبو بكر عمر قال في مسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر فيقول اوشكت السماء ان تمطر عليكم حجارة اقول لكم قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر هو نفسه عوتب لما قال له ابو هريره ان النبي صلى امر بالوضوء من ايش مما في النار قال انظر الى ما تقول يا ابو هريره اف من الحميم هو الماء الساخن الان سارا ناقضا للوضوء قال يا ابن أخي تعلم اذا حدثتك عن رسول الله فلا تضرب له الانفال ضع هذا خلف هذا وقل سمعت واطعت ثم تظهر لك الحكم وهنا ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه او ابن عمر رضي الله عنه أرضاه ابن سعود يقول اقتصاد في سنه خير من اجتهاد في ايش ببضعة ابن ابن, ابن, ابن عياض يقولون ما المبتدع ببضعاته العبادات بها مزداد من الله إلا, إلا بعدا مزداد من الله إلا بعدا ولذلك لما قال الإمام مالك للرجل الذي قال انه يحرم قبل المقاط قال لا تفعل قال ولم لا أفعل زيادة الخير خيرات فقال له لا تفعل قال ولم يا إمام قال ترى أنك قد أتيت أمراً قد قصر عنه من؟ رسول الله فيأتيك الشيطان على أنك أعبد من رسول الله وأنت أشد اجتهاد من رسول الله, الله فتنطعت فهلكت قال أنت أرى أنك تقدمت لأمر قد قا... قصر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة الأخرى العظيمة أن أحمد قال له أتفع قال لا لما؟ في مسألة شبيهة قال له أخشى عليك من الفتن قال لما الفتنة قال أتدري ما الفتنة الفتنة تشد فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عذاب أليم لذلك هم يعني هنا أن تعبد لله ده اللي لا يصحب حلم إذا أردت أن تتعبد حقا فعليك أن ترمي باذنك وتقول قال رسول الله أم لا لأن الله تعالى قال وما اتاكم الرسول فاخذوه ومن نهاكم عنه فانتهوا من هذه الآية بكلمة ما هي بقى هو قريب من ذلك لكن ليس ممتاز لا لا هم يقولون قال الله وما اتاكم فاخذوه ومن نهاكم فانتهوا لم يقل لو ترك قال وما قال ولو ترك فتركه فقال هو ترك فنحن فعلنا هذا, هذا مدخل أهل البدع في هذا الباب قل له والله الترك دليل الترك في محل الفعل يكون دليلا وقد فصلت أنا القول قبل ذلك في الرسالة في كلام الرسالة عن مسألة الفعل والترك قلنا الترك دليل لكن متى يكون الترك المحد لا لكن الترك في محل الفعل يكون دليلا في هذا الباب والترك هنا في محل الفعل ولا لا في محل الفعل عمر الصوات وقال عيني على نفسك بكسرت السجود ولو كان لبان من سلمها هذه الهيئات من ذلك ايضا الغلو في بعض هيئات الذكر لله الذي علا اما في اختراع ذكر اصلا لم ياتي به النبي صلى الله عليه وسلم او لم ينسب لا لم ياتي به من سلم او في او في هيئه الذكر الذكر اتى به نسلا وشرعه لكن آتوا به على هيئة لم يأت بها النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين أما بالنسبة للذكر الذي لم به النبي صلى الله عليه وسلم فكثير من الأركان التي اخترعوها فمثلا ابن عربي تعرفون ابن عربي صاحب كتاب الفصوص وهذا كتاب يعني الله أجارنا الله وأجاركم فابن صاحب هذا الكتاب يقول دخلت على شيخنا وهو هنا بقى الآن يصف في شيخي وأنا أبيت وأنا بكل ما قال عن شيخي لكن قال فسمعت يقول الله الله الله الله يعني إيش يذكر هذا ذكر منفردا يذكر هذا ذكر منفردا وطبعا هو بيقول له لما, لما قلت بهذا شوف الكلام بقى الجواب الشافي يقول لما لم تقل لا إله إلا الله قال الأنفاس بيد الله والحياة الله والموت بالله لعل نفسه يقول لا إله فيقبضه الله على ذلك فيموت على النفس يا ورعك يا أنت رجل أنت بلغت بلغت العلا في هذا في الخشية والورع فنظر. فقلنا لو تبدعك من هذا الآن أنت لو مت مت على خير وإن لم تتم فإن الله يعلم بنياتك وبما تقول وإنما الأعمال هي بالنيات والله تعالى رب القلوب سيحاسب على ذلك لكن الآن أنت الآن تذكر ذكرا لم يأتي به النفسا فكيف تتقدم بين يدي الله ورسوله وكيف تقول بهذا ذكر المنفرد الله, الله الله الله الله الله وين فقال عندي دليل هم يقولون عندي دليل ما الدليل قال من الكتاب قل الله ثم ضرهم في, في خوديمة قل الله الله, الله شباب قول الله ولم ترى أحد من المفسرين يمكن يقول لك بهذا الحال من الأحوال فلما أبين ما قلنا هذا مخالف لجم... لإجماع الأمة في معنى الآية قالوا ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شر الخلق حتى لا يقول أحد الله الله الله بالذالك هل هذا نعم يقول ده هل هذا يكون حديث يكون دليلا على ذلك هذا كلام فيه ما فيه من إيش؟ من النظر صحيح ولا لا ده هو يصف الحالة أنه لا أحد يذكر يكتب الرب وجلاله علما ليس سبيلا لهذا الذكر وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو لم يكن فيها من المخالفة إلا تصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قلت أنا من قبل لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك والحمد لله وحمد الله وعشر قدير وفي الآية الأخرى قال من قال لا إله وحده ولا شريك له الملك والحمد لله وحمد الله وحمد الله وعشر قديم عشر مرات سبحان الله فكأنما أعسك أربعة من إيش من ولد من ولد إسماعيل وطبعا اصلا أس مئة مرة صباحا ومساءا كما ورد في ذكر النبي وسلم في ذلك في أنه قال لا إله الا الله وحده ولا شريك لا إلى آخر إلى آخر الذكر ف... وانت ترى بقى العجائب عندما يقولون الله الله يقول غاب عن البشر وشاء صار الله الله وإلى بقى أن انتج لنا هذا على مسألة الفنة اللي يتكلمون عنه ان الرجل بقى يقول ليس شعري لا أدري ما الفرق بين ربي وبين إيه وبين, وبين العبد من ذلك أيضا هذه الأوردة والأدعية اللهم يا رب بجاه سيدنا محمد ابن عبد الله اللهم الله اللهم استعد. اللهم يا رب بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اجمع بيني وبينه في الدنيا قبل الاخرة طب أنا افهموني الجمع في الاخرة علمناه لكن الجمع في الدنيا يكون كيف وهذا طبعا لا يمكن ان يكون الا عن اعتقاد انه سيقابل النبي وين؟ في الدنيا حيا وانت ترى مما يحدث في الموالد والموالد اصلا بدعه معروفه الموالد اللي بيحصل فيها ان الناس في الذكر و و و وبعد الذكر الذي يفعلونه افرادا او بالالحان السماع مجل السماع الجميع يقفون انت تاتي مندهشا فتسال لماذا وقفتم قالوا توقيرا واحتراما لماذا قالوا دخل علينا النبي لان في ميلاد النبي بيدخل طب دخل في المولد عندكم طب والموالد الاخرى موجود موجود كل واقف. كله واقف كل واحد في موقف بيقف ولا يحدث في الوقوف في كل الموالد فين بقى النبي دخل هنا ودخل هنا ودخل هنا ودخل هنا ودخل هنا ودخل هنا, ودخل هنا كيف ذلك والنبي قد مات وقد قال الله له لا في علاه ها انك ميت ها ميتون, إنك ميتون. مات لا يقول شيئا بحال كيف اجتمع في الدنيا تجتمع معها في الدنيا, معها في الدنيا وتتبع سنته وأنت من أنبل الناس ثم يجمعك الله به في الآخرة فإن لم تجتمع مع سنتي في الدنيا فلا يمكن ابدا أن تجتمع معه في الآخرة بل على الحوض وأن تحول ما تكون إلى شربة ماء هنية من يده الشريفة أن يقال لك أن تأخذ وتختطف من بين يديه فيقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي صحقاً صحقاً لمن أحدث بعدي وأيضاً هم كما قلنا يرون ببعض الأذكار التي يتعبدون بها لله لا تقال إلا إيه سماعا لو إيه انت الآن في هذه المنطقة الحمد لله بجانبكم واقع حي مزيدي اللي بيحصل ما ينفعش يقال انا مررت وأنا بمر استوقفتني بعض الأصوات فوقفت فنظرت يعني الموسيقى الصاخبة والالحان اما بقى سموه بقى مديحا يسمونه ما ادرسه لكن هو السماع هذا ورد عنده جزا الله خير وزير الاوقاف اللهم اطر في عمري واحسن في عملي اللهم ربنا ان يشكر له بانه قد يعني قال بعدم جواز الالحان والسماع في هذا في في المساجد جزاه الله خير جزاه في هذا الباء فرأينا أن الناس الذين يسمعون هذه الألحان يتراقصون والله العظيم والراجل بيتراقص يمين ويسار وبينهما نفس يخذ نفس الحياة فبيدي شيء يخذ نفس ويروح يمين وياخد نفس ويروح شمال يظهر أنه يعني الرجل عنده شيء بيحاول يصل إليه تذكيرا في مثل ما يفعل فهل هذا حقا يكون ذكرا أو يكون تعبدا هذا أيضا من التشريع لما لم ينزل الله جل في علاه بذلك بحال من الأحوال هناك أمور أخرى شديدة ما أدري أقول بها أم لا لكن سأقول بها سأقول بها والله جل في علاه هو الموفق منها أيضا وجوب المبايعة لشيخ الطريقة وجوب المبايعة لشيخ الطريق. الطريقة طريقة من الطرق تعرفون بقى طرق كثيرة طرق سموا الطرق, سم الطرق كده أنتم حسبون أنتم طرق الإيش وإيش وكل هذه الطرق يجب مبايعة شيخ الطريق يجب طبعاً يقولون لأن الله عالقلي قال قال يوم ندعو كل أناس بإمامه يعني المسألة هذه يعني يعني أرت كل واحد أن يأتي بإمامه والناس جميعا يأتون بأئمتي ما أنتم تأتون بخلف من النبي صلى الله عليه وسلم فأنت أنتم فارقوا لهذا اعوذ بالله اعوذ بالله هو ايضا فلان ده من باب التعاون على البر والتقوى وهي كلمة طبعا عامة لا يمكن ان ينزل تحتها ما يفعلون فهم يقولون بان الاتباع وان يبايع شيخة الطريقة ويجب مع المبايعة وجوب الطاع العمياء بعد المبايعة وجوب الطاع العمياء ولذلك بعد ما يقول بقى وجوب الطاعة ابناء عمومة يبنى حلال ابناء أمومة يجب الطاع الامياء ويقولون كالنيه بيناد الايه المغث انت ما تقول لا تؤمر فلا بد ان تسمع وتطيع فقط وضوء الطاعه والمبايعه تلزمك بانه امامه إمامك. والثانية الطاع الامياء الطاع الامياء وهذه مسألة يعلم الله تعالى بانها من المفاسد العظيمة جدا لذلك هم يقولون بأن المريد لا يفلح قط إلا بالمبايعة وإلا بالطاعة العمياء شيخ يكون كالميد بين يدي المغسل ثم زادوه بيت من الشعر ولا يجوز له أن يميل لشيخ آخر طلاق بايع شيخ هذا الطريقة يبقى في عداوة للطرق الأخرى ولكن عداوة غير ظاهرة شوفوا نظر التحذّب ماذا يفعل في الناس فإذا لا يم لأنهم قالوا ابن عربي قال ذلك قال المريد لا يفلح قط بين شاخين قياسا على عدم وجود إلهين في الكون الكون يفسد بوجود إلهين شوفوا انظر القياس على إيش كلام أفسد مما يكون كلام وهذه معناها أنه معنى قولهم طعم يا يعني اتخذه إيه إله من دون الله جل لا فعلا معنى طعم يا يعني اتخذه من دون الله إلها وكل ذلك تشريع مع الله جل لا يقول الله جل لا فعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وهذا كما قلنا من مظاهر الشرك في الربوبيه وننتقل إلى ختام الكلام على الشرك في الربوبية إن شاء الله في الدرس القادم لندخل بعد ذلك إلى الشرك في الالهيه عافانا الله وإياكم من هذا نسال الله أن يتم لنا ولكم التوحيد نسأل الله أن يهدي جميع الامه الإسلامية إلى كل خير وبر ونجعلنا جميعا ننضوي تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم وفي أي سؤال سريع لما تتأذى منهم لك لك حق أن تتأذى لك حق, لك حق لكن أنت لن تنقي التوحيد تنقيه تامة إلا بهذا عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لم يعرف الخير من الشر ايش يقع في أنت الآن تدري وانت شوف الآن شوف التحزب ماذا فعل عشان تعلم أن التحزب الذي يفرق بين الناس هذا هو ولذلك احنا تحت دايرة نحن نتحزب على الله عليه على أولئك حزب الله صحيح؟ على الله على رسولي فقط فقط نحن تحت راية الله وراية الرسول صلى الله عليه وسلم فقط كل شيء عندنا ما قال الله قال الرسول العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويل العلم نصبغ لخلاف سبهتها بين الرسول وهنا قول فقيئة الآن أنا أنظر للإخوة كثير منهم لا يسلم بعضهم على بعض نهيك على الآن يعني بعضهم يتكلم كذبا في أعراض الأخرين وبعضهم يتدسس ليصل إلى عورة من العورات لينشرها أين سأذهب من الله للفعل هذا؟ يا ابن يا حبيبي أنت الله رضك ان ربك لبين المرصد وهذا من فعل المنافقين فإن كنت منافقا عند الله ماذا ستفعل؟ وفي النهاية ما تريد أن تذمه سيمدحه الله لان المسألة ذاك الله ذاك الله الذي تفعل هذا لمن؟ ولمصلحة من؟ ولمصلحة ماذا؟ اتفعل ذلك لله؟ هل تفعل ذلك لدين الله؟ تظهر بذلك لأن دين الله رسم الله له طريقا فإن سرت في هذا الطريق فأنت حقا تريد دين الله فإن لم تسر وتعرشت يميلا ويسارا وتخطفت الشياطين مهما دعمت على أنك على طريق الله فأنت لدت على طريق الله لا لا وهذا الذي قال الله سلم يا معشرة من آمن بلساني ولم يؤمن بقلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عورة المسلمين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في قعر بيت، في قعر بيت، قال سلم وإن صلى وصام انه ايه مسلم، وذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا ولا إلي هؤلاء فلا بد الإنسان أن يتقي الله ربه وأن ينضوي تحت راية كبرى في راية النبي صلى الله عليه وسلم، والخلاف يسعى الجميع. وكما قال عمر العزيز الحمد لله فخلاف أمتي رحمة يقصد أي خلاف الخلاف النابع عن اجتهاد وأما الخلاف النابع عن أصل ودليل لا الأصل أن ترجع إلى الدليل هذا هو